تمرين. تمرين اثنان, اثنان. أهذا, بيت؟ أهذا بيت لا هذا مسجد لا هذا مسجد. أهذا مفتاح؟, أهذا مفتاح لا هذا قلم. لا هذا قلم أ هذا قميص؟ أ هذا قميص؟ نعم، هذا قميص. نعم، هذا قميص. أ هذا نجم؟ أ هذا نجم؟ نعم، هذا نجم. نعم، هذا نجم.